يقول الإمام أبو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث التاسع عشر قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات فضي الله يحفظك فضي الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة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 أحد الأحاديث التي صنفت بأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث إنه صلى الله عليه وسلم وصى عبدالله بن عباس بهذه الوصايا الهامة في حياة الإنسان والتي فيها الخير والتي فيها الفضل والتي فيها التمسك بدين الإسلام عربنا قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك اي احفظ اوامر الله واحفظ واحفظ تعاليم الاسلام واحفظ شرائع الدين لازمها وداوم عليها واتي بالواجبات منها وتجنب المحرمات والمحظورات فإنك إن فعلت ذلك الله جل وعلا يحفظك اي يوفقك الى هذا الالتزام الذي سرت عليه ويزيدك ايمانا وسدادا وتوفيقا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اي احفظ الله احفظ اوامر الله واحفظ شرائع الدين واحفظ تعاليم الاسلام فانك ان فعلت اينما تتوجه وكلما أردت أن تفعل وتأتي عملا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لأنك تجده أمامك وهكذا جاء في الرواية الثانية يحفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اي ما دمت حريصا على فعل الطاعات في اوقات الرخاء وفي الاوقات التي يتكاسل فيها الناس وفي الاوقات التي لا يلجأ الناس فيها لبسبب الشدة والكرب والضيق فانك متى ما عرفت الله سبحانه وتعالى في اوقات الرخاء في اوقات الثراء في اوقات النعمة في اوقات الرخاء يعني الأزمان التي قد يتساهل ويتراخى الناس عن العمل فيها فإنك إذا ما فكرت أن تعمل فيها لله وأن تقيم فيها الواجبات وتؤدي فيها المباحات والمسنونات فإن الله سبحانه وتعالى إذا ما تعرضت لبلاء ولشدة ولكرب فإنه جل وعلا يكون معك وإنه سبحانه وتعالى يوجد لك الفرج والمخرج كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهنا يذكر اهل العلم في قول النبي عليه الصلاه والسلام تجده تجاهك تجده امامك تجده معك ان هذه المعيه هي المعيه الخاصه معيه التأييد معيه التوفيق معية التسديد لأن المعية التي جاء القرآن بالإخبار عنها معية الله للعباد معية الله للخلق يقسمها أهل العلم إلى قسمين المعية العامة والمراد بها علم الله واطلاعه ومعرفته بما يجري في الكون فلا يجري في الكون ولا يقع في دين الله وفي كون الله وفي أرض الله إلا ما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه لأن الرب جل وعلا علم ما سيكون عليه الكون فقدر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 فهذه المعية العامة هذه المعية التي هي من آثار المعرفة والتدبير والتخطيط فالله سبحانه وتعالى مع عباده وأما المعية الثانية التي تسمى بالمعية الخاصة التي تسمى بالمعية للمؤمنين والتي جاءت في قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهي المعيه الخاصه وهي معيه التوفيق معيه النصر الله سبحانه وتعالى يكون مع عباده الصالحين ينصرهم ويؤيدهم متى محتاجوا إلى ذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بان عليه ان يتقي الله في رخائه وان يتقي الله في سائر اوقاته وازمانه فان من كان هذا شانه وهذا حاله الرب سبحانه وتعالى يكون معه في وقت الشدة وفي وقت الحاجة كما في قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهذا الحديث بين هذه المعية الخاصة وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولهذا الإمام بن رجب رحمه الله تكلم حول المعية الخاصة في هذا الحديث كلاما حسناً فقال وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احفظ الله تجده تجاهك قال وفي روايه تجده أمامك ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يحوطه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 ومن يكن الله معه فمعه الفئه التي لا تغلب لان الله ناصره ولان الله مؤيده ويكون معه الحارث الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل فهو اذا يكون موفقا يكون مهديا يكون بعيدا عن الضلال حيث إن الله تعالى يحفظه ويكلاه ذلك لأن الله تعالى يجازي العبد بجنس عمله فمن عمل عملا يرجو به الله يرجو به وجه الله وعمله في حال رخائه فالله سبحانه وتعالى يجازيه عليه في حال شدته قال كتب بعض السلف إلى أخ الله أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك بمعنى أنه ضدك وأنه خاذلك فمن ترجو لانه لا احد يستطيع ان يمنعك من الله كما ان الله تعالى اذا كان معك فانه لا احد يستطيع ان يحول بينك وبين الله ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا ان الله تعالى يكون مع عبده حيث يحسن الظن به فان الله تعالى يقول انا عند حسني ظن عبدي بي انا عند حسني ظن عبدي بي يقول وهذه المعيه الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخاف انني معكم اسمع وارى ومعنى انني معكما اسمع وارى اسمع ما يقوله فرعون لكم وارى ما يجادلكم به فرعون ولكني سوائدكم وانصركم فلا يقع من فرعون سوء عليكم لا يقع من فرعون سوء عليكم وهي ايضا التي جاءت في قوله تعالى إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين وهذا إنما جاء في قول موسى عليه السلام لما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون فقال الله تعالى كلا إنما فقال الله تعالى على لسان موسى كلا انما معي ربي سيهدين وما قوله معي ربي يعني انه يؤيدني وينصرني فهي المعيه الخاصه وهذه الايه انما جاءت بمناسبة ان الله تعالى لما اراد ان يهلك فرعون وقومه امر بني اسرائيل ان يتبعوا موسى وامر موسى ان يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ومشى موسى عليه السلام ومعه بني اسرائيل يعني يتبعونه، ولما فرقع فرعون هذا الأمر ظن أنها الفرصة المواتية التي يمكنه أن يدرك موسى وقومه وأنه سيحصرهم حيث إن البحر سيكون أمامهم ولن يجدوا ملجا ومفرا يفرون من بين يديه ولهذا لما تبع فرعون موسى وقومه وراء قوم موسى فرعون وقربه منهم ودنوه منهم قالوا انا لمدركون أي إن موسى أي إن فرعون سيدركنا وسيأخذوا يأخذنا وسيهلكنا وسيعمل فينا ويقع فينا بأذاه وب قوته ويفتك بمن معه هذا النفر من المسلمين فقال موسى عليه السلام حيث أوحى الله إليه كلا يعني إن فرعون لن يستطيع ذلك لماذا؟ لأن موسى ومن معه مؤيدون من قبل الله جل وعلا قال كلا إنما يربي سيهدين وهذا الذي حدث أن الله أمر البحر بأن يعود وأن فرعون أغرقه الله تعالى في اليم وفي البحر بعد أن نج المؤمنين فكانت الدائرة وكان الهلاك على فرعون وكان التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى فهذا من المعيه الخاصة ومن المعية الخاصة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالث لا تحزن إن الله معنا هذا الحديث اشار المؤلف الى ان سبب ورودي ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر بالهجرة وخرج هو وصاحبه ابو بكر رضي الله عنه ويمم اشطرى أو غار ثور يمما شطر غار ثور جنوب مكة وقصت قريش أثرهما وتتبعت خطاهما حتى وصلوا إلى الغار لكنهم وجدوه غارا مهملا وجدوه غارا مهملا لم يطرق من زمن طويل حتى اتخذت الحمام في بابه عشا لها ونسجت العنكبوت نسيجها على بابه ولما وصلوا الى ذلك نظر ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى موطي اقدامهما وانه قريب منه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو نظر احدهم موضع قدمه لرعانا يعني من شدة القرب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا والمراد بذلك المعيه الخاصه وقد جاء التعبير عن ذلك في كتابه جل وعلا حيث قال الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فالمراد بذلك المعيه الخاصه المعيه الخاصه قال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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا, وهو معه إلا هو معهم أينما كانوا فإن هذه المعية المراد بها العلم والاطلاع ولذلك صدرت آية المعية العامة بما يدل على أن المراد منها العلم يقول الله تعالى ألم تر كيفه ألم ترى أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة فلما صدرها بالعلم تبين أن المراد بها المعية لأنه لا يجري في كون الله وفي ملكه إلا ما علمه وعرفه سبحانه وتعالى ومنه أيضا قوله تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم أي وهو مطلع عليهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإن هذه المعيّة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم فهي مقتضية لتخويف العباد منه بخلاف المعية الأولى التي هي المعية الخاصة فإنها تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره يعني تقتضي طمانينته فكأن المعية العامة فيها نوع من التحذير وفيها نوع من التخويف من خلال التأكيد على أن الله مطلع على ما يفعله العبد أما المعية الخاصة ففيها معنى التعييد وفيها معنى النصر وفيها معنى الحفظ ولذلك كانت أخص من المعيه العامة قال فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده امامه وتجاهه على كل حال فاستانس به واستغنى به عن خلقه كما في حديثي افضل الايمان ان يعلم العبد ان الله معه حيث كان يقول وقد سبق ذكر هذا الحديث قال وروي عن بنان الحمال انه دخل البرية وحده, وحده على طريق تبوك والمراجب بالبريه يعني الصحراء فلما دخل وحده كانه استوحش وادركه الخوف لكن جاءه ما يطمئنه ويشعره بأنك بانه ما دام من اهل الصلاح ومن اهل التقوى فان الله يحفظه قال رويا عن بنان الحمال انه دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش قال فهتف به هاتف اي فسمع كلاما سمع كلاما يقول له لم تستوحش اليس حبيبك معك يعني أليس الله تعالى معك ومن كان الله جل وعلا معه فإنه يستأنس وإنه لا يستوحش وهذا يعني مما يلهمه ويلقى في روع أهل الصلاح والتقوى فهو ضرب من الإلهام وجده هذا الرجل عندما استشعر الخوف وهذا الخوف أمر طبعي يعني أمر جبلي وليس المراد به الخوف الذي يقع من أهل الشرك والضلال ويلجئهم الى ان يعبدوا غير الله او يستغيثوا او يستعينوا بغير الله فان ذاك الخوف يعني خوف عبادي اي هو من انواع العباده التي امر الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الا يخاف غيره فمن بلغ به الخوف درجه العباده وصرفه لغير الله فقد وقع في الشرك بخلاف هذا الخوف الذي جاء لبنان الحمال فانه خوف طبيعي يعني شيء طبيعي لان الانسان مجهول على حب الاستيناس كما يقولون الانسان مدني بطبعه يحب ان يعايش الناس ولا يريد ان يستقل بنفسه دونهم ولذلك اذا حس بوحدته يعني استشعر ذلك الخوف فهتف به هذا الهاتف يعني انه جرى على خاطره او سمع من يناديه وينبهه الى ما ينبغي ان يفعله وما يجدر به ان يفعتي به وهو ان يطمئن وان لا يخاف خوفا يخرجه عن عادته وعن طبعه لأن الله تعالى معه وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك يعني عندما يروه جالسا وحده يقولون له ألا تستوحش يعني ألا يدخل بك الاستيحاش أو الوحش وأنت وحدك قد تتعرض ل. سوء فألا تخشى ان تستوحش وانت وحدك وقال كيف استوحش وهو يقول اي والله جل وعلا يقول انا جليس من ذكرني هذا الخبر وعلق عليه المحقق بأن الرواية المشهورة يعني أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في ملأ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي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 يعني انار المراد به الله سبحانه وتعالى قال وكان الشبل ينشد اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى مطايانا بذكرك هادية ومعنى اذا نحن ادلجنا يعني سرنا بالليل لان الدلجة السير بالليل وانت امامنا أي حافظ لنا حافظ لنا تؤيدنا وتنصرنا فنحن نحس بهذه الطمانينه وبهذا الأمن ولذلك المطايا التي نركبها والدواب التي نسوقها وتحملنا ايضا ينزل عليها الطمانينه لانها تستشعر بشهودك ووجودك وحفظك ونصرك لنا هذا معنى البيت قال اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديه م? كفى لمطايانا بذكرك هادية يعني المعنى واحد قوله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان فرغ الامام ابن رجب رحمه الله من شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك وبيّن ان هذا من باب المعيه الخاصة انطلق الى تفسير قوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني ان العبد اذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك الى الله وصار بينه وبين ربه معرفة معرفة خاصة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 احدهما المعرفه العامه وهي معرفه الاقرار به والتصديق والايمان وهذه عامه للمؤمنين يعني من امن بالله واقر بان الله هو الاله المستحق للعباده فقد عرف ربه وبالحقيقة إن التعبير بالمعرفة بقصد الإيمان هذا من التعريفات التي أدخلها واستخدمها يعني الخلف وإلا فإن المؤمنين وإلا فإن السلف رحمه الله يستعملون لفظة الإيمان بدلا من كلمة ولفظة المعرفة ولذلك نجد أن المتكلمين لما أرادوا تعريف الإيمان الإيمان بالله جل وعلا عرفه الجهمية بان المراد به معرفه القلب يعني ما دام جرى على قلبك اثبات وجود الله او اثبات معرفه الله فان هذا يكفي في الايمان فإن هذا يكفي في الإيمان عندهم ولا شك ان هذا التعريف خطا وبعيد عن التعريف الشرعي لاننا وجدنا في الكون من جاءت عنه المعرفه بالله من نقل عنه انه عرف الله لكنه ما امن بالله هذه المعرفة لم تحمله على الإيمان بالله ولم تحمله على أن يؤمن بالله هذا فرعون كان عارفا بالله والله سبحانه وتعالى قال عنه وعن امثاله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ولذلك لما سأل فرعون وما لما سأل موسى وما رب العالمين موسى عرفه الرب سبحانه وتعالى باثاره وبافعاله وبخلقه فكان هو عالما بالله جل وعلا لكن هذا العلم او هذه المعرفة افادته ونفعته في ايمانه الجواب لا وهذا ابليس من اكثر الناس معرفة او من اكثر الخلق معرفة بالله فهو الذي كلم الله وأخسم بالله وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق آدم لكن هذه المعرفة لم تفده لكن هذه المعرفة لم تنفعه مما يدلنا على أن مجرد المعرفة لا يكفي ولهذا لاحظ بعض ائمه السلف وبعض ائمه العلم لاحظوا على من يستخدم لفظه المعرفة ويريد بها الايمان بالله وهو مما اصطلح عليه المتصوفة واستخدمه علماء السلوك بمعنى الايمان فهم يسمون الشخص بانه عارف وفلان هو العارف بالله وهو استخدام غير الاستخدام المشهور في أوساط الشرعي قال فالمعرفة لعبد معرفة العبد لربه نوعان احدهما المعرفة العامة وهي معرفة الاقرار والتصديق يعني الايمان والايمان وهذه عامة للمؤمنين والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية الانقطاع إليه والأنش به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما هو قال معرفة الله عز وجل يعني المراد الإيمان بالله وقال أحمد بن عاصم للأنطاك أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي وليس معرفته الإقرار به يعني ليس هذا مراده ولكن المعرفة التي إذا عرفته ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه أو إذا عرفته استحييت منه يعني المراد زيادة تعلق وتمسك وارتباط بالله سبحانه وتعالى قالوا معرفة الله ايضا لعبده نوعان معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أميه أسروا وما أعلنوا كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال جل من قائل وهو أعلم بكم أو قال جل من قائل هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وَإِنْ أنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمن اتَّقَى وَهِيَ مَعْرِفَةٌ يَعْنِي أَيْضًا اقْتَضَاهَا عِلْمُهُ جَلَّ وَعَلَا بِمَا فِي الْكَوْنِ وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ الْخَاصَّةُ فهي التي تقتضي محبته لعبيده وتقريبه اليه تقتضي محبته لعبده وتقريب به اليه يعني تقريب هذا العبد الى الله جل وعلا يعني ان يخصه الله سبحانه وتعالى بمحبته واجابه دعائه وان جاءه من الشدائد قال وهو المشار إليه بقوله فيما يحكى أو فيما يحكي يعني أو في وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه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 هكذا اعتبرها ابن رجب رحمه الله معرفة خاصة لان المراد منها بيان محبة الله سبحانه وتعالى لعبده فهي معرفة زائدة عن المعرفة العامة التي هي الاطلاع على حال العبده قال ولما هرب الحسن يعني البصري رحمه الله من الحجاج يعني ابن يوسف دخل الى بيت حبيب ابن ابي مح... الى بيت حبيب ابي محمد فقال له حبيب يا ابا سعيد اليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء ادخل البيت فدخل يعني البيت ودخل الشرط على اثره فلم يروه قال فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت الا ان الله طمس اعينهم فلم يروه يعني اي لما لجأ الى الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى قمعنه وحفظ وصرف اهل السوء عنه قال واجتمع الفضل بن عياب واجتمع الفضيل بن عياب رحمه الله بشعوانه العابدة يعني امرأة من الصالحات من العابدات اسمه او لقبها شعوانة قال فسالها الدعاء اي قال لها وطلب منها ان تدعو له فقالت يا فضيل يعني كأنها مستنكرة كيف يطلب منها ان تدعو له وهو ايضا من اهل الفضل ومن اهل الولاية ومن اهل المنزلة عند الله فقالت يا فضيل كان تنكر عليه ان يطلب طلبه منها ان تدعو له وما بينك وبينه ما ان دعوته اجابك قال فغشي على الفضيل ومعنى غشيا يعني انه فقد وعيه اصابته غشيا من هولي ومن عظمه قولها قال وقيل للمعروف يعني الكرخي ما الذي هيجك الى الانقطاع والعبادة يعني ايش الذي حملك الى ان تترك الدنيا وتتجه للعبادة وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار فقال معروف يعني مبينا ما الذي حمله كانه يقول ليس التخويه بالنار وبالبرزخ وبالقبر هو الذي حملني على وهيجني على العباده بل ان الذي هيجه على العباده اعظم من ذلك قال فقال معروف ان ملكا هذا كله بيدي إن ملكا هذا يعني هذا شأنه وهذا وصفه كل الكون بيده كله بيده إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا أي فهذا الذي حمله وهذا الذي دفعه وهذا الذي هيجه إلى العبادة واعترافه بعظمه هذا الملك وما دام قد علم ها عظمه هذا الملك فرأى ان من الخير ومن الانسب ان يعرف هذا الملك وان يوجد بينه وبينه علاقه متينه هي التي تحقق له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 من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء قال وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاش عن أنس يرفعه إلا يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك قالوا ومن هو قال عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوه مستجابه قال نعم قالوا يا رب افلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلا قال فامر الله عز وجل الحوته فطرحه بالعرام لا شك ان الله سبحانه وتعالى لكر في كتابه امر يونس عليه السلام كما قال وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكما جاء في قوله سبحانه ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربي